بسم الله الرحمن الرحيم والفدر وليالي العشر والشتسع والوزر والليل إلى نشر هل في ذلك قسم لدي حد ألمت وكيف فعل ربك بعاد إرم ذاك العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفتاد فطب عليهم ربك توط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان فَإِنْ أَحْسَنَ فَإِنَّمَا يُحْسِنُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ أَسَاءَ فَإِنَّمَا يضُرُّ نَفْسَهُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ كلا بل لا تكرمون اليكين ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جن إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ بجهنم يَسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد يا فأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي